ولقد ذوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءوا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 الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لديم فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها فَوْمَ يونُ فَلَ مأَمَنوا كَشَسَنَ عَنْهُم عَذاَابَ الْ الخِذ فِي الحياةِ الُّنْيَا وَمَتَّعنَاهُم كَشَتْنَ عَنْهُم ذاَابَ الْخِز فِي الحياتةِ الدُّنييا وَمَتَّعنَهُم إلَ غ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ سَتُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغلل آيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا منهم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 فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا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 فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن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 بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيرنا لا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا قَالُوا إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا أَجَلٍ مُسَمًّى وهو يعطي كل ذي فضل فضله وان تولوا فان يا اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا فَنُنُونُ فُجُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْصُونَ فِيهَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُشْرِعُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الخدور.